ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتهم تِهَلَّ خالدين خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ حزب حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَيْسَ الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذه الآيات هي آخر هي آخر سورة المجادة ولا زالت في ذكر المنافقين وما عد الله لهم من الجزاء وما يلقونه يوم القيامة والله جل وعلا إنما ذكر صفات المنافقين وقصته مكررها في القرآن لأمرين الأمر الأول أن يتوب أن يتوب من أراد الله له توب منهم من النفاق. والامر الثاني تحذير المؤمنين من النفاق وتحذيرهم من الثبات بالمنافقين هؤلاء قوم اتخذوا المخادعه والمراوغه والكيد للمسلمين و الالتجاء الى الكفار عند الشدائد عندما تنزل بالمسلمين شده يلجؤون الى الكفار يظنون انهم سيحمونهم وينصرونهم فهم مذبذبون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يجعلون مع المسلمين يدا ويجعلون مع الكفار يدا لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه أن من صفاتهم القبيحة أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون فلا يوقرون اليمين بالله عز وجل فهم يحلهون بالله ويتنقصون الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أنهم كاذبون متعمدين أما إذا حلف الإنسان على شيء يظنه أو يغلب على ظنه أنه صادق ثم تبين خطأ خطأه فهذا لا حرج عليه فيه هذا يعتبر من الله واليمين لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم فاذا حلف الانسان على غلبه ظنه تبين انه مخطي فانه لا يعد من الكاذبين ولا تعتبر هذه اليمين مؤثره بل الله اليمين اما من حلف على الكذب وهو يعلم فهذا مستحيل مستهين باليمين تنقص لله سبحانه وتعالى مخادع للمؤمنين هذا فيه تعظيم اليمين وتوقير اليمين عند الحلف لله سبحانه وتعالى فهم وين حلفوا في الدنيا للمؤمنين حلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا للمؤمنين أنهم منهم وأنهم مؤمنون وصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقهم المؤمنون في الدنيا لأن ما في الضمائل وما في القلوب لا يعلموا إلا الله فنحن ليس لنا إلا الظاهر فنكلهم على ظواهرهم فهم اعتادوا هذا اعتادوا أن يحلفوا على الكذب من اجل ان يسلموا من العقوبه هذا في الدنيا ظنوا أن الاخره مثل الدنيا أنهم اذا حلقوا على حلقوا لله سبحانه يوم القيامه انهم يسلمون كما كانوا يسلمون في الدنيا فقال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا يبعثهم الله جميعا من قبولهم ويلقون الله سبحانه وتعالى لمحاسبتهم مع الناس يحلفون لأن من عاش على شيء مات عليه هذه قاعدة أن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه كما القيام فيحلفون لله عز وجل. كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء يظنون أن هذا الحلف ينفعهم يوم القيامة كما كان في الدنيا يحسبون أنهم على شيء لكن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبه وينحلفوا وتظاهروا بالجحود والإنكار فإن ذلك لا ينفعهم عند الله لأن الله يعلم ما في قلوبهم وما في ضمائلهم يحسبون أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء والله جل وعلا لا لا يخدع ولا تروج عليه لا يرد عليه الكذب لانه يعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب والمشركون ايضا ذكر الله انهم يوم القيامه يحلفون يحلفون انهم ما كفروا ما اشركوا ما بالله عز وجل يحلفون جهد ايمانهم انهم لم يشركوا بالله في الدنيا فالله جل وعلا يعلم اعمالهم ويعلم ما هم عليه. فلا تنفعهم الايمان ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون والله ربنا ما كنا مشركين فالمشركون يحلفون أنهم ما كانوا مشركين والمنافقون يحلفون أنهم ما كانوا منافقين ولكن هذا لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرهم يوم القيامة ويحسبون أنهم على شيء الا إنهم هم كاذبون حكم الله عليهم حكما مؤكدا بإن وبألا مؤكدا أنهم هم الكاذبون ولم تنفعهم ايمانهم عند الله سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا على هذا الكذب وهذه الأيمان الفاجرة الذي حملهم أن الشيطان استحوذ عليهم استحوذ عليهم يعني تسلط عليهم وتمكن منهم فصاروا من جنده استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم سيطر عليهم بسبب نفاقهم فهو الذي صار يملي عليهم هذه الايمان الكاذبه ولا يعظمون اليمين بالله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله انساهم ذكر الله وإذا نسوا ذكر الله قل الإيمان في قلوبهم وقلت خشية الله في قلوبهم فلا ينتنعون من الكذب ومن الأعمال الربيعة لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فذكر الله يعصم الإنسان من الشيطان فإذا ذكر المسلم ربه انطرد عنه الشيطان ولا يتمكن منه أما إذا غفل عن ذكر الله قرب منه الشيطان والشيطان وسواس خناس وسواس مع الغفله وخناس مع ذكر الله هذه طبيعه الشيطان فهم لما قل ذكر الله عندهم تسلط عليهم الشيطان هذا في دليل على فضيله ذكر الله سبحانه وتعالى وان ذكر الله يطرد الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك أي هؤلاء المنافقون حزب الشيطان وجماعته فالشيطان له حزب وله جماعة وله جند والله جل وعلا له حزب وله جند فلينظر المسلم مع أي الجندين هو هل هو مع جند الشيطان وحزب الشيطان أو مع جند الله وحزب الله سبحانه وتعالى اولئك حزب الشيطان اي جماعته كما قال جل وعلا عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير يزين لهم الكبر والنفاق من أجل أن يدخلوا النار يدخلوا معه النار هؤلاء هم حزب الشيطان اولئك حزب الشيطان ثم سجل عليهم الخسارة فقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن حزب الشيطان وجماعة الشيطان هم الخاسرون الدنيا والآخران ثم قال سبحانه وتعالى في حزب الله وأنصاره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يؤمنون من حاد الله ورسوله وقعه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين اولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الحاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ان الذين يحاذون الله ورسوله المحاده معناها المشاقه لله ورسوله لان يكونوا في حد والله في حد اخر هذه هي المحاده ان الذين يحاذون الله ويحاذون الرسول صلى الله عليه وسلم فيكونون في جانب والله ورسوله في جانب آخر فينحازون إلى الشيطان من الذين يحادون الله ورسوله الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها تقف مع حدود الله سبحانه وتعالى أما من يتعدى حدود الله أولئك هم الظالمون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك اي هذا الصنف المحادين لله ورسوله ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا الكبت معناه الاذلال كبتوا اي اذلوا واهينوا فهذه حاله الذين يحادون الله ورسوله أن الله يعاقبهم بالهذل والإهانة وعدم وصولهم إلى مقاصدهم هم لهم مقاصد لهم مقاصد الله جل وعلا يحبفهم ولا يصلون إلى مقاصدهم ومن أعظم مقاصدهم الإضرار بالمسلمين والإضرار بالمؤمنين الله جل وعلا يثبتهم ويكفي المسلمين شرهم فلا تحزنوا من مكرهم وكيدهم لأنهم مكبوتون لا يصلون إلى نتيجة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الامم السابقه ثبتهم الله لما كفروا بالله عز وجل كبتهم الله لما شاقوا الانبياء وحادوا الانبياء وعصوهم كبتهم الله ونصر انبياءه وأتباعهم من قوم نوح وعاد وقوم هود وسائر الامم الكافره ما حصلوا على قائل ثبتهم الله سبحانه وتعالى واذلهم واخجاهم فهذا مصير كل من يحاس الله ورسوله فلا تغتروا بهم ولا تحزنوا من افعالهم يالهم مكبوتون مهما حاولوا ومهما اكتادوا من الخير مكبوتون لانهم حاسوا الله ورسوله وبتوا كما كبت الذين من قبلهم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأذلين. في الاذلين اذلهم الله سبحانه وتعالى لا في الاعز والمكرمين بل هم في الاذلين دائما وابدا بل هم في ذل ومهانه أولئك بالأذنين وفي أول السورة يقول كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا وايضا هم أذلة دائما وابدا وإن كان عندهم قوة كان عندهم قوه دنيويه وشوكه وأموال وأولاد فان فإن ذلك لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى ولا يجعلهم اعزه بل يجعلهم ذليلين دائما وابنا ثم قال جل وعلا كتب الله والاغلبن انا ورسلي كتب الله في اللوح المحفوظ ان الغلبة لله ولرسله وان الذله والصغار على من خالفهم هذا الشيء مكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغيب كتب الله لاغلبن أغلبن اعدائي ورسلي يغلبون ايضا لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز علل ذلك لانه قوي والقوي لا احد يتغلب عليه هو القوي ومن عداه ضعيف فكيف تغلب الضعيف على القوي هذا محال اذا كان القوي كافرا فهذا محال انه ينتصر بل هو مخدوع إذا تقابل مع جند الله عز وجل حزيز قوي عزيز قوي لا يغلب له القوة له القوة المتناهية التي لا يعتريها ضعف لا يعتريها ضعف إن الله قوي وعزيز العزيز معناه المنيع الذي لا يغالب ولا يصل اليه احد فبقوته وعزته فانه ينصر اولياءه ويعزهم ويذل اعداءه ويخزيهم ثم قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر لا تجد ايها الرسول او اي مخاطب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ثم قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله هذا فيه الولاء والبراء الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكفار والمشركين وهو باب عظيم وأصل عظيم من أصول العقيدة الولاء والبراء أصل عظيم من أصول العقيدة فالذي ليس عنده ولاء ولا براء ليس بمؤمن لابد ان أن المؤمن يكون عنده ولاء لله ولرسوله وبراء من أعداء الله ورسوله خلاف المنافقين فإنهم إنما يوالون الكفار ويعادون المؤمنين فالمنافقون ليس عندهم ولاء ولا براء أما المؤمنون فعندهم الولاء والبراء فالذين ينادون الآن هي الغائل ولا والبرأ من العقيدة هم من هذا الصنف هم من المنافقين صلى الله عليه ويقولون الناس كلهم سواء كل الناس سواء الإنسانية والادميه فلا فرق بين آدم لا فرق بينهم ولا يجوز الكره كره الآخر يسمونه حتى ما يقولون كره الكافر يقولون كره الآخر هذا من تحريف الكلم عن مواضع كره الآخر هذا يجون به هدم الولاء والبراء ولا يكون هناك كره للكفاة بل إن المؤمنين يؤاخون الكفاة صلى الله عليه وماذا يصنعون بهذه الآيات ماذا يصنعون بهذه الآية هذه هي المحاده لله ولرسول ولكنهم مكبوتون لأن القرآن سيبقى والسنة ستبقى والولا والبراء سيبقى ما بقي على الأرض مؤمن ما بقي على الأرض مؤمن فسيبقى الولا والبراء رغم أنوكهم وإنما يظهرون العداء وهو لله وللمؤمنين وما خساره ذلك عليهم وضرره عليهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يحبونه فالمؤمن لا يحب الكافر لان الله لا يحب الكافر الله جل وعلا لا الكافر فكيف أنت تحب من يبغضه الله المؤمن يحب من أحبه الله ويبغض من أبغى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموت فهذه الآيات والسورة التي السورة المنتحنة كلها في هذا الموضوع كلها في هذا الموضوع في الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله فاذا وجدت من يحب من حاد الله فانه ليس بمؤمن فانه ليس بمؤمن وهذا وعيد شديد وعيد شديد في من اهمل باب الولاء والبراء وحب أعداء الله ورسوله أحبهم ووالاهم فإن هذا دليل على أنه ليس في قلبه دينا يواتون من حمد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم لو كانوا أقرب الناس إليه فكيف إذا لم يكونوا من أقاربهم الذين يوالون الكفار من اليهود والنصارى الآن وعبدة الأوذان يوالون الكفار في, في الأرض وهم ليسوا أقارب لهم هذا دليل على أنه ليس عندهم إيمان فاذا كان الكافر القريب لا تجوز مودته من قريبه فكيف تجوز مودة التابع البعيد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أقرب الناس إليهم أو إخوانهم من من أبيهم وأمهم أو من أبيهم أو من أمهم إخوانهم عشيرتهم يعني قبيلتهم إذا كانت قبيلته كافرة فإنه يتبرأ منها يتبرأ منها وإن كان عشيرته وقبيلته فهو يدور مع الولاء والبراء لله ولرسوله دائما وابدا قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة. عامر بن شراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر أبوه مع الكفار خاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض له أبوه يريد يريد, يريد أبو أبي عبيدة أن يقتل ابنه وكان ابو عبيدة يروح عنه ويبتعد عنه فيلاحقك يلاحقك فلما راى هذا ورده بالسيف فقتله لانه عدو لله ولرسوله ولو كانوا اباءهم فنزلت هذه الايه والله اعلم في قصته وهي عامه هي عامه في كل المؤمنين الى ان تقوم الساعه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وذكروا أن جماعة من الصحابة غير أبي عبيدة قتلوا قاربهم في وقعة بدر فنزلت هذه الآية فيهم فالإنسان يقدم يقدم من يحبه الله ورسوله ولو كانوا بعيدين عنه ليسوا من اقاربه وليسوا من بلده بل ليسوا يعايشونه لو كانوا في اول الخليقه فالمؤمنون اخوه من اول الخليقه الى اخرها ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهم يوالون اولياء الله قديما وحديثا المؤمنون قال جل وعلا إنما المؤمنون اخوه وقوة الله عز وجل لا اخوه في النسب انما هي اخوه في الله واقوته الوقوه في الله اقوى من الوقوه في النسب ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فهذا فيه دليل على أن مغالاة الكفار ومحبه الكفار ولو كانوا أحاد أنها تتنافى مع الإيمان مع الإيمان بالله واليوم الآخر فليحذر المسلم من هذا أو أن تروج عليه هذه الدعاية الخبيثة التي تريد القضاء على الولى والبر. وان يكون الناس سواء مؤمنهم وكافرهم يكونون سواء في والادميه والوطنيه هذا امر خطير جدا ثم قال جل وعلا اولئك اي هؤلاء الذين الذين وصفهم الله بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب الله في قلوبهم الإيمان هذا دليل على أن الإيمان يتنافى مع محبة الكفار المؤمن لا يحب الكافر قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن الله عدو للكافرين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في الأول قال لا تجد قوما يؤمنون بالله ثم قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فأهل الولاء والبراء كتب الله في قلوبهم الإيمان وثبتهم كتبه يعني ثبته في قلوبهم لا يتزحزح ولا يتغير أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أي قواهم بروح منه بروح منه سبحانه وتعالى والروح يراد بها القوة ويراد بها القرآن والوحي ويراد بها جبريل عليه السلام الروح الأمين فالله ايدهم بروح منه أي بقوة إيمان بقوة إيمان منه سبحانه وتعالى فالهداية من الله جل وعلا هذه الهداية العظيمة التي ميزوا بها بين المؤمن والكابر إنما هي هداية من الله جل وعلا منحهم الهدايه والايمان وايدهم بروح منه, منه من ابتدائي اي ناجلة منه سبحانه وتعالى ابتدائيه ليست تبعيضيه فإنما هي ابتدائيه انزل الله عليهم هذه الروح التي بها ثبت الإيمان في قلوبهم وميزوا بين أهل الإيمان وأهل بين أولياء الله وأعدائه هذا في الدنيا ويدخلهم جنات هذا في الآخر يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا جزاؤهم في الاخره ان الله يدخلهم جنات ليست جنة واحدة بل جنات تنوع. تجري من تحتها الانهار جنات وتجري من تحتها الانهار التي ليست كانهار الدنيا يا انهار فيها أنهار من ماء غير أصى وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فهي أنهار عظيمة ليست كأنهار الدنيا والإنسان في هذه الدنيا يحب الخبرة والمناظر ويحب الأنهار ينظر إليها ويتمتع بها، فهذا مما مما يشرح صدورهم ويبهج مناظرهم ونفوسهم، تجري من تحتها الأنهار. أيضا هي بالمسألة أنهم ينزلون بأيام يومين او شرك أيام، مشاة على ما يقولون، ثم يرحلون لا. خالدين فيها خالدين يعني باقين فيها لا تسلب منهم ولا يأخذها أحد منهم بل هي باقية ولا تفنى هي وتبيد بل هي باقية خالدين فيها ثم أعلى من ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم ابدا والرضا ضد البوض والسخط فرضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا بما أعطاه ما أحد ما أحد يستقل ما أعطيه بل عنده إن ما اعطيه لم يعطه أحد غيره تلزع عينهم وتقر نفوسهم حتى ان كل واحد منهم ما يرى ان احدا افضل منه بما اعطاه الله سبحانه بخلاف الدنيا فالناس مثل ما ترون الناس تنافسون وتشاحنون كل ما يقنع بالذي معه اما في الجنه لا أحد احد يرى ان احدا احسن منه ولذلك لا يوجد اليه حسد ولا بغضه ولا شحنه ولا كل رضي بما اعطاه الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه والله جل وعلا قال لما ذكر الجنة في سورة التعوبة قال ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة رضوان من الله أكبر وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها <تصفيق> وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ورذوان من الله أكبر أكبر من الجنة وهذا حاصل لهم بسبب ماذا بسبب الإيمان وبسبب الولاء والبراء في هذه الدنيا بسبب الولاء والبراء في هذه الدنيا أنهم صاروا مع الله سبحانه وتعالى وعادوا اقرب الناس اليهم في الله. عادوا اقرب الناس إليهم الله. ولم تاخذهم العصبيه في ان يحبوا اعداء الله لم تاخذهم العصبيه والحزبيه أن ان يحبوا اعداء الله بل احبوا الله واحبوا فيه سبحانه وتعالى فمدار محبهم محب ومغضهم هو لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورموا عنه اولئك حزب الله هذا في مقابل حزب الشيطان مقابل حزب الشيطان اولئك حزب الله فالله له حزب وهم هؤلاء اهل الايمان واهل الولاء والبراء واهل الطاعه هم حزب الله وهم جند الله وهم ايضا جند الله قال تعالى وابن جندنا لهم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فاولئك فإن حزب الله فاولئك فإن, فان حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله شوف من يتولى الله يحب الله تولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون اولئك حزب الله الا اداه تنبيه الا اداه تنبيه انتبه ايها المخاطب الا ان حزب الله هم المفلحون حزب الشيطان هم الخاسرون وحزب الله هم المفلحون فحصر الفلاح فيهم لانهم حزب الله فلينظر الانسان من اي الحزبين هو ليفكر في هذه الدنيا لن يكون من حزب الله في الاخره الا اذا كان من حزب الله في الدنيا ففكر ما هل انت من حزب الله او من حزب الشيطان لا بد انك من احد الفريقين ما تخرج عنها ما في أحد ما يكون من من الحزبين ابدا انت مع احد الحزبين انظر ما دمت في زمن الامكان انظر معي الحزبين انت ولا يك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون هم المفلحون هذا حصر لا غيرهم والفلاح هو السعاده هو السعاده والخير هذا هو الفلاح خلاف الخساره فانه الشقاء وهو الشر وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمه ونقف على سوره الحشر وللتنبيه درس البكرى ما فيه درس يوم السبت ان شاء الله نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن واقعة حاطب ابن ابي بلتع رضي الله عنه أنها واقعة عين هذه إذا وصلناها ان شاء الله بينا ما فيها وهؤلاء تسلطوا على حاطب ابن ابي بلتع تسلطوا عليه مع ان الله تاب عليه ورضي عنه وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا يتابعونه وينسون ذنوبهم وما هم عليه ويتابعون صحابيا جليلا يتابعون يتابعونه على شيء قد سامحه الله فيه وعفى عنه فلا أحد يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد منهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يكون المؤمن هل يكون المؤمن العاصي من حزب الشيطان، أم هو وصف للكفار والمنافقين؟ يكون فيه من يكون من حزب الشيطان فيما عصى الله أبي. فالإنسان إما أن يكون وليا خالصا لله أو يكون وليا خالصا للشيطان أو يكون فيه ولاية لله ولاية للشيطان وهذا هو العاصي العاصي فيه ولاية لله بإيمانه وفيه ولاية للشيطان بمعصيته نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى كتب الله لاغلبنا أنا ورسلي هل هذا في قضاء الله الشرعي أم في قضائه الكوني كوني والقدري كتب الله يعني في اللوح المحفوظ كتب الله في اللوح المحفوظ وقدر أن الله يغلب هو ورسله وأن العاقبة للمتقين دائما وابدا ولو جرى في أول الأمر أو في بعض الأحوال شيء من النكبة فإن العاقبة للمتقين فهم الغالبون دائما وابدا ولو حصل عليهم في بعض الأحيان بسبب من قبلهم شيء من النكبه فإن هذا ليس لهوانهم على الله عز وجل وإنما هو لمصلحتهم من أجل أن يتذكروا ويسوهوا ويستدركوا خطأ ومن أجل أن يمحص الله عنهم بذلك من أجل أن الله عنهم بذلك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحب الكافرين فما يجري على المؤمن خير له إذا صبر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف أتخلص من مكر الشيطان وشره بالقرآن والسنة والإيمان الحمد لله تخلص ميسر لمن يسره الله عليه وهو الاعتصام بالله وبذكره والعمل بالقرآن والسلة وأن يكون مع المؤمنين دائما وأبدا معهم نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح تقسيم المحادة إلى محادة كلية ومحادة جزئيه هذا الذي ذكرناه قريبا نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال ها؟ يقول حسن الله إليكم ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال استخرجت من تفسير الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش فإذا كان ذلك صحيحا فهل من لا يرى بأسا في مطالعة تفسير الزمخشري يكون مخطئا في ذلك تفسير الزمخشري محشو بالاعتزاليات وبيسبح للسنة سليط اللساء وإن كان بليغا وقادرا في اللغه العربيه والبلاغه لكنه في الاعتزاليات شنيع ولذلك تعقبه ابن المنيب في الحاشيه التي استدرك بها عليه استدرك بها عليه وهي مطبوعه الحمد لله فاذا اراد الانسان ان يقرا في الزمخشري يستفيد ما فيه من تحليل الألفاظ وبيان البلاغة و... فعليه أن يكون يصطحب معه الحاشة الحاشة التي استدركت عليه اعتزاليات أما أن يقرأ فيه وهو, وهو غير متمكن يقرأ فيه وهو غير متمكن وليست عنده هذه الحاشة ربما أنه ينغمس في اعتزاليات لأنه بليغ وعنده أسلوب نعم. حسناً عليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك اليوم من ينادي إلى عدم عداوة الكفار غير الحربيين بحجة أن الإسلام جوز للمسلم الزواج بالكتابية ويقول إن المودة ستقع بينهم على محاله. هذه شبهات هذه شبهات يروجونها. أما قوله أنه لا يفضل من الكفار إلا الحربي هذا قول كاذب وإحترام على الله ورسوله بل الكاذب يبغض وإن كان معاهدا وإن كان زوجة يبغض الزوج يبغض دين زوجته الكتابية وإن كان يحبها محبة طبيعية زوجية هذه محبة طبيعية زوجية ما هي محبة دينية؟ فهم لا اما انهم لا يفهمون القرآن وإما انهم يريدون التضليل على الناس فلا ينقبل ولا وراء بان الله اباح الزواج من الكتابيه اباح الزواج من الكتابيه لان في الزوجة تحت سيطره زوجها وربما تسلم يكون في في في كونها في عصمه مسلم سبب في هدايتها سبب في هدايتي وألما المحبه الموده وجعل بينكم موده ورحمه بين الزوجين هذه موده زوجيه طبيعيه ليست ما موده ليست موده دينيه فاذا احب دينها فقد والى الكفار نعم ولو كان الزوج اذا احب دينها النصرانيه او اليهوديه فهل يموالك؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيد رضي الله عنه عندما قتل أباه؟ الله مدحه وتقول عاتبه. الله مدحه وذكره. لا تجد قومي يؤمنون بالله واليوم الآخر يودونه. هذا مدخل لهم. نعم. الكافر الكافر إذا جاء يقاتل المسلمين يقاتل. ولو كان قريبًا. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل لو كان جاري كافرا فكيف أتعامل معه وهل يجوز لي أن أهنيه بالمولود أو الوظيفة أو السكن الجديد ونحو ذلك الجار الكافر له حق واحد حق الجوار تحسن إليه, تكف تحسن إليه وتكف ذات عنه هذا حق الجوار ولو كان كافرا لأن الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم وجار له حقان وهو الجار المسلم وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجواب وهذا من محاسن الإسلام ومكتال من الإسلام ومن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أما التهنية التهنية في شيء من أمور دينة أو من أعياجه فلا يجبلك تتخنيه أما إذا هنيته على أمر دنيوي هذا لا بأس نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب نصر الله تعالى للمؤمنين ما هي السؤال ما أحتاج جواب أسباب نصر الله للمؤمنين الإيمان لأنهم مؤمنون نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يقول عند الامر العظيم يا رسول الله هذا شرك والعياذ بالله دعاء غير الله دعاء الاموات والغائبين الاستنصار بهم هذا شرك اكبر هذا دعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء لا تدعوا الله تدعو غيره لا الرسول ولا غيره سول قال الله جل وعلا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قال الرسول ما هو رسول مبلغ عن الله اما أنه يجلب الخير أو يدفع الضر بدون ربه سبحانه اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ونداؤه بعد موته والاستغاب به شرك اكبر مثل غيره نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل لماذا نترضى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد رضي الله عنهم زيادة زيادة دعاء لهم ومولاة لهم, لهم طلب, طلب زيادة من الله لا نعم بس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول إن عداوتنا لليهود والنصارى ليست عداوة دينية مش يجل عداوة نيش عداوتنا لليهود والنصارى عداوة دينية لأنهم عداوة الله فنعاديهم لأنهم عداوة الله فنحن نعادي أعداء الله يهود والنصارى وغير النصارى حتى نقاربنا إذا كانوا أعداء لله لنعاديه الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم وما كان استغار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة معدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ منه نعم حسنا الله إليكم الوالد يقول السائل ذكر الله تعالى في الآية ولم والأ... يقيد البغض الكفار النماوين الحربيين منين جاء هذا القيد من عنده الله جل وعلا أمر بمعادات الكفار وبغضهم عموما ولم يستثني أحد منهم نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر الله تعالى في الآية الآباء والأبناء والإخوان دون ذكر الإناث من الأمهات والأخوات والبنات. لا في... يدخل بهم الأمهات والأخوان يدخل بهم الأخوات. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك بعض المسلمين فيهم العلمانيون. هل هم مسلمون أم منافقون؟ لا. ماذا يعني العلمانية؟ نتكلم لمثله فإذا كان القصد منها تخلي عن الدين. إذا كان القصد منها التخلي عن الدين والأخذ لأنظمة الكفر وتخلي التخلي عن الشريعة هذا كفر بلا شك ويقولون القصم الدين عن الدولة قصم الدين عن الدولة يقولون الدين في المساجد فقط وأما خارج المساجد فليس هناك سيطره للدين لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات تتبع ما عليه الناس ما عليه الكفار من الذباء والدشوى و... وإلى آخره هذا كهر صريح عزل للدين نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل نبغض جميع منهم على مذهب الرافضة بجميع فرقهم نحن نبغض من يبغض الصحابة من يبغض الصحابة ويطعم بهم فنحن نبغض حتى يتراجع عن هذا الأمر نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل بعض الكتاب والصحفيين في هذه الأيام همهم الطعن في العلماء والتهوين من شأن فتاواهم ويريدون فتاوى توافق وهواءهم وإرضاء الكفار فهل هؤلاء من المنافقين هؤلاء لا, لا شك أنهم إن ادعوا الإسلام فهم منافقون وإن لم يدعوا الإسلام وتخلوا عنه صاروا كفار خلص والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الناس في يوم القيامة نوعان حزب الله, حزب الله وحزب الشيطان فهل فرق الظلال من صفه نعم. نعم في الآخرة الدنيا والآخرة الناس تسمع حزب الله وحزب الشيطان في الدنيا وفي الاخر ان كان من حزب الله في الدنيا صار من حزب الله بالاخر ومن كان من حزب الشيطان في الدنيا صار من حزب الشيطان بالاخره لان الدنيا مبنيه لان الاخره مبنيه على الدنيا الدنيا هي دار العمل نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك جماعه تقاتل وهي على منهج الرافضه وتسمي نفسها بحزب الله وتريد قول الله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون فهل يفلح مثل هؤلاء؟ الأمر في حقيقة ما هو بالتسمي اذا ولل... إذا كانوا مستقيمين على شرع الله وعلى دين الله وموالين لله الله ولرسوله وللمؤمنين فهم حزب الله أما إذا كانوا يسمون حزب الله وهم مع الكفار مع ووعد وعد للمسلمين وعد للمسلمين والمؤمنين عليه شفه الله ولا تسمى ما يكفي والدعوة ما تكفي لا بد من الحقيقة فينظر في مذهبهم وينظر في أعماله فإن كانت على وق شرع الله عز وجل فهم حزب الله أما إذا كانت على خلاف شرع الله فإنهم من حزب الشباب نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الضابط إلا فاليهود يقول يقولون إنهم أولياء الله وقالت اليهود والمصارى نحن أبناء الله وأحباه فلن يدعي هذا لكن العبر بالحقيقة لا للدعوة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو ضابط, ضابط البراء من الكفار وأن هناك فرق بين المدارات والمداهنة فعادة الولاء من الكفار واضح إذا كانوا كفارا معادين لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين فهؤلاء يتبرأ منه فالعبرة بما هم عليه وفي أقوالهم وأفعالهم والتصرفاتهم وحكمهم بقية السؤال يقول احسن الله عليك هل هناك فرق بين المداهنة والمدارة أي شيء فرق المداهنه هي التنازل عن شيء من الدين لاجل إرضاء الكفار تنازل عن شيء من الدين من اجل ارضاء الكفار هذه هي المداهنه ودوا لو تدهنوا فيدهنون افبهذا الحديث انتم مدهن. القران يعني انتم مدهنون لا تجوز المداهنه اما المدارات تجوز عند الضروره دفع شرهم إذا لم يندفع الا ب إظهار شيء من من من إعطائهم الدنيا تجعل الدنيا وطائفة للدين هذه هي المداعنة أما أن تجعل الدين وطائفة للدنيا هذه هي المداهنه نعم. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو طريق النجاة في هذا العصر؟ طريق النجاة في هذا العصر وفي غيره هو اتباع واتباع الكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على زلال وصدرين ذرق كلها في النار إلا واحد قالوا من هي قال من كان على ما أو على مثل ما انا عليه واصحابي هذا طريق النجاة طريق النجاة لزوم السنة في كل وقت وفي كل حال تمسك بها والصبر على الهدا والضلال والفتن فهذا هو طريق النجا نعم السلام عليكم سمح الوالد يقول السائل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فما هو مراد فما هو المراد بتحقيق التوحيد تصفيته مراد بتحقيق التوحيد من الشرك الأكبر والأصدر ومن البدع ومن المعاصي هل هو تحقيق التغيير وهذه درجة المقربين درجة المقربين السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نعم عليكم سماحة الوالد يقول السائل وهل كانت أبو ابو الشيخ محمد رحمه الله لكتاب التوحيد على وفق ما يرى من الأمور الشركية؟ أدعو الشيخ السؤال على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب أبواب التوحيد على حسب ما جاء في كتاب والسنة من التحديث من الشرك ومن البدع ومن وأورد في كل باب ما يناسبه من الآيات والأحاديث فبوب للتوحيد وفضله وتحقيقه أبوابا وضوب للشرك وأنواعه أبوابا لأن ضد التوحيد هو الشرك فهو جمع في هذا الكتاب بين تحقيق التوحيد وفضله وحقيقة التوحيد ماني وطوب للشرك أبوابا يحذر منه ومن أنواعه أنواع الكفر أيضا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنصح طالب العلم بقراءة تفسير القرطبي رحمه الله؟ طيب اللي عنده مقدرة القرطبي بحر زاخر اللي عنده مقدرة يخوض هذا البحر هل هو طيب؟ لكن قد يكون فيه شيء من التأويلات لكن قليلة لكنها قليلة وغالبه هو أشكن ومتخصص فالأحكام هو الكتاب وأحكام فقر وفيه فوائد عظيم زافر بالفقه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كثير من القنوات الفضائية تعرض الإلحاد والشرك والبدع والفحشاء وغير ذلك فإذا نصحت أقربائي بتقوى الله وإخراجها من بيوتهم يتعذرون بمشاهدة الأخبار وأخبار المسلمين فما نصيحتكم لي بعد ذلك هذا كده معهم قصدهم الأخبار الأخبار موجودة هنا موجودة في الراديو موجودة في التلفزيون السعودي موجودة الأخبار تجي الأخبار في حدافيرهم لكن قصدهم ما يحصل فيها من اللقطات ومن التشكيك ومن التغليل ومن مسبة الإسلام وأهل الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله الواجب على المسلم أن يحصل أن يخلي بيته من هذه القنوات المضللة إلى حد أنهم جعلوا قناة لمن يدعي النبوة جعلوا قناة لرجل يدعي النبوة جعلوا قناة للسحف الذي هو من أعظم الكفر بالله عز وجل جعلوا له قناة فهم يريدون بهذا هدم الإسلام فالمسلم يحذر من هذا اللي في قلبه إيمان ومحبة للإيمان ما يطمع أن هذه الآلة تكون في بيته وهذه الشاشة القبيلة تكون في بيته وبين أولاده وأمامه ما يرضى بهذا المسلم يغار لدينه وعقيده يغار لدينه وعقيده ويغار على أولاده وعلى نساءه من هذه الامور نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يتعاطف من المسلمين مع الكفار فيما يحل بهم من كوارث أو محن فهل هذا من موالاتهم لا أسألة المساعدات للمنكوبين والمحتاجين والإحسان إليهم إذا ما كان منهم عداء يعني ما كان منهم بينهم بين المسلمين معاهدات تعامل تعامل جاري فإذا حصل عليهم عكبة وصار فيهم حاجه وجوع يساعدوا في هذا وهذا من التعامل الدنيا ما هو من التعامل الديني من طعام الجاية وكسوة العاري وربما يكون سببا من أسباب الدعوة إلى الله عز وجل والتربيث وأن دين الإسلام دين الإحسان دين الخير البشرية فلا مانع من هذا نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل هل الصحف التي, أنزل الله التي أنزلها الله جل وعلا على موسى هي الثوراة؟ نعم هي الثوراة هي الألواح هي الألواح وهي الصطر والثوراة كتبها الله جل وعلا بيده في الألواح وأنزلها مع جبريل إلى كلمه موسى عليه الصلاة والسلام نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل وكتابنا له, له بالألوحي من كل شيء أو عرضة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يا ياخذوا بأحسنها والألوحي عظيمة جدا كتاب من عظم الكتب بعد القرآن نعم صلّى عليكم سماحت الوالد يقول السائل وآل الزبور كتاب خاص أنزل على داود عليه السلام نعم الزبور هو كتاب داود وهو في الذكر والدعاء هو أدعي وأذكار وتعظيم لله وتمجيد لله سبحانه وجل نعم إن عليكم الله سماحة الوالد امرأة تسعى تقول مات الجنين في بطنها وعمره شهران وقرر الأطباء إحراجهم كيف يموت, م... شهران. يموت عمره شهران ما يموت إلا اللي عمرها روحة أشهر اللي نفخت فيها الروحة اللي هو اللي يموت أما من دون أربعة أشهر هذا لم تنبطير الرحل فلا يقال مات نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد تقول في آخر سؤالها لما أخرج الجنين وكان عبارة عن قطعة لحم صغيرة تقول له خمسة عشر يوما بعد العملية ولم تأتيها الطهرة هل تصلي أم أن حكمها حكم النفساء إذا بلغ الحمل دخل في الاربعين الثالثة طور المبقى هو اربعون يوم اربعون يوم نفسة اربعون يوم علقة اربعون اليوم الثالثة يدخل طور نفسة والتخليق والتفريض فاذا سقط في اول في اول يوم من الاربعين الثالثة واحد وثمانين يوم وحصل عليها دم فهذا نفاس هذا اعتبر نفاس وإذا كانقل من واحدة ثمانين يوم فهو نزيل لا تترك الصلاة من أجله احسى الله اليكم سباحة الوالد يقول السائل هل, وقصر إذا كان هل؟, يقول هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا هل يقول احسى الله هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا يشترط له المشقه ام مجرد السفر فقط مجرد السفر فقط لان السفر مضمت المشقة ولهلا سفر يخلو من المشقة فيه مشقه لو انت في الطائرة او في أو... بل ربما يكون السفر بالطائره اكثر مشقه من السفر على البعير بما فيه من الانتظار وما فيه من التحميل والتنزيل وما فيه من التنقلات المشقه حاصله للسفر الله حكيم عليم سفر فيه مشقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعة من العذاب المسافر يقصر الصلاة ولو لم تكن المشقة هذه كثيرة ولابد فيه من مشقة نعم أحسن عليكم سماحة الوالد تقول السائلة بأنها امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ خمس سنوات والآن ترك الزوج الصلاة والصوم و... إمرأة... تقول احسن عليكم امرأة هاجرت مع زوجها الى بلاد الكفار منذ خمس سنوات والان قد ترك زوجها الصلاة والصوم ويقول هذه الاشياء ليست من ديني والسؤال هل يجوز ان تفارق هذا الزوج واذا فعلت ذلك لا هو يجب عليها ليست زوجة فلا. إذا ترك الصلاة متعمدا والصيام وأعظم من ذلك يقول نهب هذا من ديني هذا جخوت والعياب الله فهذا ولا تبقى معه إذا كان لها ولي تخاطبه يذهب ويأتي ولا تبقى مع هذا الكافر نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل الذين يدعون في دعائهم يا رسول الله يستدلون بالدليل على جواز ذلك بما في حديث التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فما الرد على ذلك؟ هذا ليس دعاء السلام عليك أيها النبي هذا ليس دعاء إنما هو تسليم عليه في بذهنك فتقول أيها النبي استحضار له في الذهن وهو مخاطبة وتسليم فقط الدعاء أن تقول يا رسول الله أعطني كذا يا رسول الله انقذني يا رسول الله أعطني كذا من الحوائج هذا هو الدعاء يا رسول الله اغفر لي فيطلبون منه المغفرة وينسون الله سبحانه وتعالى يا رسول الله اعتذر اليك مما صنعت لماذا لم يعتذر من الله استغفر الله عز وجل فهذا الشرك ولا يغفر الله في فرط هذا وهذا نعم انتهى الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه